Oh <laughs>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 وتعالى عن الشريك والظهير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخيرته من بليه بعثه الى الجنه داعيا وللايمان مناديا وبالمعروف عامرا عن المنكر ناهيا نشهد بالله انه بلغ الرساله ونصح الامه حتى كشف الله به الهمة فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل مني من سالك ألا هي السنة المطهرة زادها الله رفعة وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد فإن عنوان الخطبه بعون الله عز وجل التضحية إخوة الكرام اعلموا أن التضحية أمر عظيم تحتاج إلى مصابرة ومجاهده للنفس فإن النفس غالباً تركن إلى الراحة والتضحية تحتاج إلى حس النفس التضحية تحتاج إلى فهي مجاهدة للنفس كما قال الله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء فنفسك تدعوك إلى كل شيء فيه شهوة ولهده ولذلك فإن التضحية تحتاج ومثابرة وتربية للنفس فلا يستطيعها إلا من قوى نفسه ومن عود نفسه على مخالفه نفسه فلا شك إن انه قادر على البذل والعطاء والمقصود في البذل والعطاء بمفهومه الشامل هو أوسع من بذل المال تضحية بالنفس تضحية بالمال تضحية بالوقت بل ربما يضحي المرء بأغلى ما يملك لأجل رفعه دينه وإقامة شرع الله عز وجل وهذا هو لما اعتذروا بضعفه وانهم قد فتنوا فيه أن يجاهدوا في سبيل الله ورب العزة جل وعلا عرضهم عن ذلك بالجنة قال الله جل وعلا إن الله ¡Lé! فالقتل والسرقه وكل مصيبه يفعلها العباد في الدنيا من مخالفه انما هي من اجل الابقاء على نفسه ان يعيش وان يشعر بلذه الحياه كل هذا من اجل النفس فالذي يبذل نفسه لله عز وجل تخلص من اعظم في شاغلة بالنفس الماضي. فعبد الله بن رواحه وهو يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. اراد ان يشتار? قال يا رسول الله اشتارك لنفسك ولربك. فاشترك النبي صلى الله عليه وسلم لربه ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ولنفسك ان تبني وابناءكم وزوجكم حميد النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن رواحه وافق على الشر قال ان فعلنا فماذا لنا قال صلى الله عليه وسلم الجنة انفسهم هم اشترط شرطا والله جل وعلا موفر للمؤمنين بهذا الشرط وأموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الى اخر الايات وقد ختمها فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به اخوتي الكرام ان الحياه قصيره ريح المس يفوح مسكا هذا الذي يقتل في سبيل الله عز وجل فلا بد يا إخوتي أن نقدم النوايا دائما في كل عمل لله رب العالمين حتى لا نغرر بتلك النفس فنفسك ثمينه اتدري لماذا لأن أجرها الجنة والجنة سلعة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن, الله ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة إذن حس الله عز وجل عباده المؤمنين على الجهاد في سبيل الله والصحابة قلت قد بذلوا انفسهم النبي صلى الله عليه وسلم البيع الكبر جابر رضي الله عنه والحديث في مسند الإيمان أحمد بإزناغ صحيح يذكر لنا في قصة ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم من جهد عظيم في سبيل بث الدعوة ونشر الدين حتى قال فوفق الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم سبعين من اهل يفرق. على شب البيع. فانوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اشترك لنفسك ولربك. دي قال صلى الله عليه وسلم اشترك لربي انت وان تجاهدوا في سبيل الله وان تقولوا كلمه الحق لا تخافون في الله لومه لائم وان تقوموا بالمعروف وان تنهوا عن المنكر وان تنفقوا في سبيل الله في المنشط والكسل واشترطوا لنفسي ان تنتهوا وأبناءكم وأنفسكم إن أتيت إليكم يعني من خلق المدينة سمد الصحافة أيديهم وقالوا فما لنا قال الجنة سمد أيديهم الشرق أخذكم فحس فقالوا أمطعنا يا أسعد يا سعد أمطعنا فوالله لا نترك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا فبايعوه على الجنة هكذا حال الصحابة رضوان الله عليهم الله جل وعلا المتخاذرين القاعدين عن الجهاد في سبيل الله قال الله جل وعلا يا يهدفين من ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعد. خسرت تلك المنقبة العظيمة. فقل رحمك الله وانصر دينك ودبك الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم اذكر موقفين واختم خطبتي للصحابه رضوان الله عليهم كيف باعوا انفسهم لله جل وعلا بجنات النعيم بعدما حدث للمسلمين ما حدث في غزوه اخوه وانفض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشيع في الجيش ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل وكان انس بن النطع قد تخلف عن غزوه بدر وعاهد الله جل وعلا إن أرى لا يرضى الله عز وجل منهما هو صالح عهد وميثاق أخذه على نفسه فهل فكرت مرة أن تأخذ على نفسك عهدا وميثاقا أن تثبت على الحق وأن تدعو إلى دين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إخوة الكرام تستطيع بنفقة بكلمة بدعوة بأمل بمعروف بنهي عن المنكب تستطيع أن تفعل ذلك بنشر فضيلة بتطبيح فضيلة المهم. تجلس فارغا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدلا على البلاء صادرا اللهم اشتر عمراتنا وها روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدنا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شبائلنا ومن فوقنا ونعوذ معظمتك لأن نغتال من تحتنا اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر إخواني المستضعفين في كل مكان لا تجعل يا رب للكافرين على المؤمنين سبيلا واجعل للمؤمنين على الكافرين سلطانا مبينا اللهم أنزل على بلادنا الخيرات والبركات اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والسقم والضحن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الصلاة